والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واقل لكم ما وراء ذلكم انت لتبوا باموالكم مفصلين غير مسافحين فمن تمتعتم به فان ر أجورهن ه ن ف ي ض ولا الله ا ي فيما تراضيتم من ل كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا فتياتيكم المؤمنات والله أ ع ل م بايمانكم بعضكم من بر فانكحون بهن ذ أ ه ل ه ن واتوهن اجورهن بالله مفصلات غير مسافحات ولا متجهات اقدام فاذا أ ح ص ن فان اتمن بفاحشه فعليهن نصف ما على المفصلات من العذاب ذلك لمن خشي العتم و أ ن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذي ن من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 ولا تقتلوا أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عنوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا و ن ا ع نكفر عنكم سيئاتكم و ن ر خ ل ك م برصلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما ابتسموا ء و ا م و س ل ع ه من النابلسي ه ك ء ع للعلوم ي م ا و ك ن ا ل ي م ا ترك ا ل و ا م ي ه والذين قضت ايمانكم فاتوهم نصيبه فآتوه ان الله كان على كل شيء شيدا الرجال قوامنا ولقد مكناكم من ا م ا ل ه م فالصالحات ق ا ت ئ ا ت حافظات للغيب بما خفض الله والتي تخافون رسولهن ز فابوهن فان اطعنكم فلا تلقوا عليهن ترينا ان الله كان عليا كبيرا وان شئتم شقاق بينيما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها الله كان علينا صغيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبه القربى واليتامى والمساكين والجاربين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 شيطانا قرينا ف ت ا ء قرينا وماذا عليهم لو آ م ن و ا بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ن ف ق و ا م م ا و ذ ق ر و ا ل ل ه وكان الله ب ي ه م علينا ل فكيف ر ض ا ع اذا ل جئنا من كل امه بشهي وجئنا بك ا ن ى الله شهيدا و م ل موسوعه م النابلسي أ ر ض ولا ه ل ا أيها للعلوم تقربوا ن ا حتى ل ن م ا ت ق و ل و و ن ل ا جربا م ي ه حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او <وناسة> لا تفل ف ا ت ر ى إ ل ى الذين أ و ت و ا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أ ن ت ظ ل و ا السبيل والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليا وكفى بالله الذين ل ا د و ا يقرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سنانا و ع ط ي ن ا واسمع غير ا س م ا ه وراعنا ن ي ا بالسنتهم وطعنا في الدين ولو أ ن ه م قالوا سمعنا واطعنا لكان خيرا لهم واقومهم فلما نعكم وكان اهل الله مكروه وجاهدوا في قلبه وجاهدوا ن ل ي ه ل ب ه ترى انظر عظيما أنفسهم من بل لا كيف ي س ت ر و ن الله الكذب وكفى به اثما عظيما أ ل م و س إلى ا ل ذ ي ن أ و و ت ا ن ص ي ب ا ا من ل ك ت ا ب ي ؤ م ن ن و ب ا ل و ا ل ب و ي ق و ل و م الاسلاميه أ و ل ئ ك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ا م ن ه ل نصيب من الملك فاذا المال أ ل م يحفظون الناس ولما اتاه الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آ م ن به ومنهم من صدق وكفى بجهنم سعيرا ان الذين تبعوا ب آ ي ا ت ن ا سوف نسليه النار كلما نضجت ا جنودهم بدلناهم جنودا غيرها والذين موسوعه ا عن الصالحات النابلسي للعلوم ه الاسلاميه ب إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تؤدوا ا ل أ م ا ن ا ت الى أ ه ل ه ا و إ ذ ا حكمتم بين الناس أ ن تحكموا بالعدل ان الله لعنا يعظكم به إ ن الله كان س م ي ع ا بصير فلن تنادىكم في شيء فردوا إ ل ى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك قلوبنا واحسنت لكينا الم ترى ل ن الذين يزعمون انهم وقبل أ موسوعه أن ي ك النابلسي ش ي ط ا أن يضلهم ل ا للعلوم ا الاسلاميه ت ك ي ف إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه بما قدمت أ ي د ي ه م ثم جاءوك, جاءوك ي ح ب و ن بالله إن ارجنا إ ل ا ا ح س ن ا وتوفيقا أولئك للذين وما أ ر س ل ن ا م ل رسول إ ل ا ل ي ط ا باذن الله ولو أ ن ه م اذ ظلموا أ ن ف س ه م جاءوك فاستغفروا الله س ت غ الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله, الله تهواها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 ولو أ ن ك ترجى عليهم ان اقتلوا أ ن ف س ك م أ و اخرجوا من دياركم ما فعلوه إ ل ا قليل منهم ولو أ ن ه م فعلوا ما يوعون به لكان خيرا لهم و أ ش د تثبيتا واذل اتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولديناهم ب صراطا م س ت ك ي م ا ومن ي ط ل الله الرسول فاولئك لعلهم ل الفضل من الله وكفى ب ل ل ه ع م ي م ا يا ايها الذين آ م ن و ا خ ل و ا حفظه فانفروا ثبات انفروا جميعا و إ ن منكم لمن لا يبطئن فان أ ص ا ب ت قال قد ا ن ا م الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك ان لم تكون بينكم وبينه وإن كنتم معهم فليقاتل أ ف ف و ز ع م ا ل في سبيل ا ل ل الذين يشرون الحياه الدنيا من ا ل آ خ ر ه ومن يقاتل في سبيل الله سبيل الله فيقتل أ وماذا يكون لك قاعدين ت ل و ن في من الرجال والذل ن س ا ء و الذي يكون وجعلنا منك ل ن نصيرا الذين آ م ن و ا يقاتلون في سبيل الله والذين كفوا قاتلون في سبيل الطاغوت الشيطان ك ا أ ل ن ا ب ل ذ ي ن ك ي ل ل ه م ك ل و أ م و ا ا ل ص ل ا ة وآتوا ا ل ز ك ا ة ف ل م ا كتب ع ل ي ه م فريكم القتال إذا فريكم فك خشية النار أ وقالوا أشد خشية و ربنا لمكتبك ا علينا ا ل ك ت ا ل لولا أ اخرتنا الى اهل قليل قل متاع الدنيا قليل و ا ل آ خ ر ة خير لكم أ ي ن ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في ب ر و ج ا مشيده وان تصبهم قتله يكونوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يكونوا هذه من عندك قل كن ي ك ا د و ن يفقهون حديثا ما اصابك من خسره فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا و ك ف آ بالله شيدا من يطع الرسول فقد عطاها ا ل ه ومن تولى فما أ ر س ل ن ا ك عليه خ ف ي ظ ا ويكون طاعه ف إ ذ ا درجه من عندك بينك ط ا ئ ف ة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 لو جاءهم أ م ر من ا ل أ م ن او الخوف أ د ا ع و ا به ولو ولو ردوه إ ل ى الرسول و إ ن ا و ل ا ل أ م ر ي ن هم ن ع ل م الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم ا ل س ي ط ا ن إ ل ا قليلا فقاتل في سبيل والله ا تكلف إ ل ا نفسك وعلى عز المؤمنين عسى الله ان يكف باثر الذين كفروا والله اشد باثرا وأشد واشد ل ل ه أ بأساً تمكينا من ي ش ف ى شفاعه خسرتي يكن له نصيب منها ومن ي ش ف ى شفاعه س ي ئ ة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا و إ ذ ا ق ي ي ت ب ت ح ي ة فحيوا باحسن منها اردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إ ل ه الا هو لاجمعنكم ي إ ل ى يوم القيامه لا غيب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أ ر ك س ه م بما كتبوا اتريدون أ ن تهدوا من أ ض ل الله ومن يضلل الله فلن تجد لهم سبيلا ومن يضلل الله فلن واتوا لو تكفؤون كما كفؤوا فتكونون شواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى نهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموه ولا ت س ت ه د و ا وليا ولا ن ص ي ر إ ل ا الذين يصلون إ ل ى قوم بينكم وبينهم ميثاكم او ج ا ؤ ك م حفظكم أ ولو ن ق ا ت قومهم ولو سالوكم ل ل ه ت ا ع ل ي فلنقاتلوكم و ك م ف إ اعتدلوكم ف ن و أ ن ق و ا إ ل ي ك م ا ل س ل م فما جعل الله لكم عليه سلينا ستجدون آ خ ر ي ن نريد فان لم يعتدلوكم و ي ن ق و ا إ ل ي ك م السلام و ي ق ف و ا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تخفتموه و أ و ل ئ ك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمنين ان يقتلهم من الجنه خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وليكن م س ل م ة الى اهله إ ل ا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه وان كان القوم بينكم وبينهم ميثاق فهي كن مسلمه اله وتحريم وقبه المؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ف م ن لم يجد فصيان س ه ر ي ن متتابعين ت و ب ة من الله وكان الله علما خ ك ي م ا ي ق ا ل مؤمنا متعمدا فجاءه جنه خالدا فيها وغضب الله عليه ونعمه واعد له عذابا عظيما وما يقطع ل م ؤ م ن تامل فجاه وجاه وجاه وجاه وجاه وجاه وجاه َ ج ا ه و ا ه ُ ج ا ه و ج َ ه وجاه و ج ا ل ِ د ا ه وجاه وجاه و ا و َ غ َ ض ِ ب َ ا ل ل َّ ه ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ و َ ل َ وجاه و ه وجاه و ج ا َ وجاه ل َ ا ه ُ ع َ ه َ ج ا ه و ا ه وجاه وجاه و وجاه وجاه و ج ه وجاه و ا ه و ا ه وجاه وجاه و ا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 قل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تاملون خبيرا لا يستوي القائدون ان المؤمنين غنوا ل ض ا ر والمجاهدون في س ب ي ل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 درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما إ ن الذين توفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة غاليه م ن ف س ه م قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في ا ل أ ر ض قالوا أ ل م تكن أرضا ف م و س و ا ه ا ل ن ا و ل س ي ل ل م ل و م ا إ ل ا ا ل ا م ي ه ومن يدخل من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ابوه على الله وكان الله غفورا رحيما واذا برئتم في الارض فليس عليكم جناح فاستغفروه من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقوا وإذا كنت ف ا ت ف ي فاقمت ل ه الصلاه فلتكن ط ا ئ ف ة منهم معك ولياخذوا أ س ل ح ت ه م ف إ ذ ا جدلوا ف ل ي ك و ن من ورائكم ولتات ط ا ئ ف ة وان تاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا م ا ك ولياخذوا حجرهم واسلحتهم وان الذين كفروا لو ت ا ف ذ و ن عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم و ا ل الذين كفروا لو ت ر ف ل و ن عن اسبحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جزاك عليكم ان كان بكم اذى من نظر او كنتم مرضى <تضعوا أشيحتكم> وضعوا وضعوا أسلحتكم <إن> <أعز للكافرين> <مهينا> فاذا ر إن ل ل للكافرين قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقياما فاذا هم ط م ئ ن ت م فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ل ا ن ي و في ب ط ك م ا ل و ن و ت ر ج و ن م ن ا ل ل ه م ا ل ا ي ر ج و ن و ك الثاني ن ا ل ه م الكتاب بالحق لتحكم بي ن الناس بما أ ر ا ك الله ولا تكن للخائنين خصوما و ا ل ت غ ف ر الله إ ن الله ض ا كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أ ن ف س ه م ان الله لا يحب من كان قوما اثيما يتقون س من الناس ولا يتقون س من الله وهو معهم اذ يبيت ومن يجاهل كان الله عليماً ومن إذماً فإنما يكتبه نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسر اثما فانما يكسبه على نفسه اهتم له سلا واثما م ب ن ا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك رحيما لا خير في كثير نجواهم إ ل ا من امر بصدقه او معروف او اصلاح الناس ومن يفعل ذلك بصراطه الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاكس الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل ي َ ع ُ و ا ويمنيهم َ وما ََ دونه الشيطان ََُْ الا َّ غرورا أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ م َْ و َ ا ه م جهنم َََّ ولا ََ يجدون ََ عنها محيصا والذين َََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا الصالحات َِِ سندخلهم َُ ر ُُْ جنات ٍََّ تجري َْ تحتها ا ل ا ن ا م طالبين فيها أ ب د ا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فاولئك فأولئك يرسلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون نصيرا ومن أ ح ت ن به من من م اجل م ورسول الله وهو مؤمن ولله م ن ي ف واتفد ا ل إ ب ر ا ه ي ما صلى ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ويستبدونك في النور قل الله يخفيكم فيهن وما يقنع عليكم في الكتاب في اتامى النساء التي لا تؤتونهن م التي لا ت ؤ و م ا ك ت ب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان و أ ن تقوموا للاتامل القسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به ع ي ن ا و إ ن امراه خافت من بعدها نفوذا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وصله خير واخبرت الانف س تشرع وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان فاستعذلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ف ت ذ ر و ه ا كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يضل الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما قل لهم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ولقد وصينا الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م ان اتقوا الله وان تتقوا فان لله من في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكان الله غنيا خ م ي د ا ولله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وسينا إ ن يشا يذكركم ايها الناس و ي أ ت ي بها ر ي ن وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب وكان الله سميعا بصيرا يا ايها الذين آ م ن و ا كونوا قوامين بالقسط شهداء ف َ ن ت لهم اعطوهم ف ا َ الله كانت اعمالهم صغيره و ك ْ ت لهم اعطوهم فان الله ََّ ك َ ا ن َ ب ِ م َ ا ت َ ع ط و ه م فان الله كانوا َ ع ُ و ه م من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقل ظل ضل ظلالا بعيدا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليوفوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر الكافرين المنافقين عذابا أليما الذين لهم يتشدون دون أولياء العزة فإن ان ل ع ز ه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أ ن إ ذ ا سمعتم آ ي ا ت الله نفطر بها ونستهزر بها فلا تقربوا معهم حتى يقربوا في حديث غيره انكم, إنكم اذا الله قالوا ي ن جهنم ن لكم انكم الله قالوا معكم وان كان للكافرين نصيب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 何